يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلموا بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا كيحون اذا اتيتمهم اجره ولا تمسكوا بعصا الكافر واسالوا ما <أنفقتم> <وليسألوا> ما <أنفقوا> فَإِنْ كَانَ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ hakim.